سبب لدخول الجنة قال عليه الصلاة والسلام إلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما من, من حقوق الوالدين ومن ذلك حفظكم الله الحرص على عدم جلب السب والشتم لهما تحرص على أن لا تكون سببا في شتم أبيك أو سبه وذلك بفعل تفعله تجلب به السب لأبيك أو قول تقول تجلب به السب لأبيك مثلا تحدث حدث في الشارع فيقولون من أحدث هذا لا بارك الله فيه ولا بارك في أبيه الذي رباه من جلب الشتم لأبيه الآن أنت بسبب هذا الفعل الذي فعلته فذم الناس الفاعل وذم كذلك أبا الفاعل وأم الفاعل أو قول تقوله فيذم قبح الله هذا القول وقبح قائله وقبح أمه وأبيه لتحرص يكون سلوكك بين الناس سلوك سوي سلوك تجلب فيه الدعاء لنفسك وتجلب فيه الدعاء لأبوك وكلنا يعرف الحديث المشهور من أكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه أو يسب الرجل والديه قيل أو يلعن الرجل والديه يا رسول الله قال نعم يسب الرجل أبا الرجل فيسب ويسب أمه فيسب ماذا امه نسأل الله العافية وهذا مثل قوله فلا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدما بغير علم فإذا سببت أبا الرجل سب الرجل أباك وإذا سببت أم الرجل سبب الرجل أمك فمن تسبب بهذا أنت الذي تسببت بهذا ومن ذلك الحرص الشديد على أن لا يذكر والدك إلا بخير ومن أعجبي ما قرأت في ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في قصة أمري النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس ومراجعة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مرارا رأيتم كم مرة راجعت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كم مرة مرتين ثلاثة وسطت حفصة رضي الله عنها وقال ابو بكر ما يطلح يبكي بكاء الناس لا يسمعون حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس رغم أن في الرافضة في مشارق الأرض ومغاربها مروا أبا بكر فليصلي بالناس ثم قال صلى الله عليه وسلم يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر وقال صلى الله عليه وسلم إن كنا صويح يوسف هذا الذي كنا نعرف صحوة لا لكن في عذر باطن عجيب جدا صرحت به أمنا رضي الله عنها وارضاها كما في صحيح البخاري رضي الله عنها قالت بحجة أن لا يكاد يسمع الناس قراءته من شدة بكائه لكن كان لها رضي الله عنها مقصد شريف آخر تقول رضي الله عنها لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا أبدا تقول أنا في الحقيقة أدافع عن أبي لأن أبي لو خرج وصلى بالناس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الناس رجلا صلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا لله لا حول ولا قوة إلا بالله النبي مريض النبي صلى الله عليه وسلم كذا النبي كذا تقول يتشائمون بأبي فهي في الحقيقة ذبت عن عرض ماذا عن عرض أبيها رضي الله عنها قالت إلا أنه لم يقع في قلبي أي يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا ولا كنت أرى أنه لن يكون أحد مقامه إلا أن تشاء الناس به. أبو بكر عرف النبي مريض صلى الله عليه وسلم والناس ما يحبون مرض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبون فقد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصيب الناس في بمثل فقد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما شاف ببكر بكر تشاء الناس بماذا؟ بأبو بكر فما تريد أن يكون أبوها إيش؟ شؤم رضي الله عنها وأرضاه من فقهها رضي الله عنها وأرضها قالت فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الحديث في البخاري فانظر الحبيب إلى حرص أم المؤمنين رضي الله عنها على عرض أبيها ودفعها ما قد يتسبب في الطعن فيه بأي وجه من الوجوه من حقوق الوالدين, من حقوق الوالدين وقضى ربك ألا تعبدون